الحمد لله رب العالمين وصل لي على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه الحلقة السابعة والعشرون بعد المئة من حلقات أحكام أو من أحكام القرآن الكريم ندعها بالقول الله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واسكروني ولا تكفرون قوله كما الكاف هنا للتعليل فقوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهداته إياكم فقالوا كما أرسلنا الكاف للتعليل وما مصدرية وتقدير الكلام كإرسالنا إليكم رسولا أي أن الله سبحانه وتعالى من علينا بما سبق من التشفير من اتجاه الكعبة ليتمنا نكه علينا وليذكرنا بما أرسل بمن أرسل إلينا من الرسل وهو محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وقيمه فيكم رسولا منكم لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم من العرب فهو هاشمي قرشي وهو من بني إسماعيل وليس من بني إسماعيل نبي سوى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو عليكم آياتنا أن يقرأوها والمراج بها القرآن الكريم ويذكيكم يزكي عباداتكم ويزكي أخلاقكم ويزكي نفوسكم فالدين كله تزكية على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمكم الكتاب والحكمة وعلّمكم الكتاب وهو القرآن لفظه, لفظة ومعناه والحكمة وهي السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك ما فضمنه القرآن من الحكم والأسرار في الاحكام التي جاء بها ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من قبل فإن العرب كانوا قبل الرسالة أمة أمية لا يعرف واحد منهم أيكت بسنة ولكن الله تعالى منّا عليهم بهذا الرسول الكريم فحصل لهم علم وذكاء وحكمة في هذه الآية من الحكم والفوائد نمت الله سبحانه وتعالى علينا حيث أصل فينا هذا رسول النبي الأمي الذي يتلو علينا آية الله ومزكين والعلم ومكتاب والحكم ومن فوائدها وأحكامها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بما يجب عليه من تباوة آيات الله علينا وقد علمنا صلى الله عليه وعلى الله وسلم كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا حتى قال أبو ذر رضي الله عنه فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكرنا منه علما ومن فائدها وأحكام تبوت التزكية أو من شيء فتقول ثبوت الذكاء لمن اهتدى بما يتوه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله عليه تقوله ويزكيكم ومن عرف حال العرب قبل الإسلام عرف كيف زكاهم الإسلام وهضف أخلاقهم وأزال عنهم العصبية والجاهلية ومن فائد هذه الآية وأحكامها الحص على تعلم الكتاب والحكمة أي تعلم الكتاب والصنة لأن الله تعالى جعله منا من الله به علينا حيث قال ويعلمكم الكتاب والحكمة ومن فائدها الإشارة إلى أن من تلا على عباد الله آية الله وذكاهم بما يقدم لهم من المواعب وعلمهم كتاب الله وسنة رسوله كان وارثا لرسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولهذا كان العلماء كان العلماء وقباليون ورثة الأنبياء لأنهم يرثونه في في أممهم وعلمون الأمم ما خلفه ما خلفه الرسل من العلم والهدى ومن فوائدها وأحكامها أن القرآن والسنة مجتملان على الحكمة والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها بحيث تكون الأحكام مطابقة لما تكون فيه مصالح ودرء المفاس ومن فائدها وأحكامها فضيلة العلم لقوله هو ما لم تقولوا تعلمون حتى ان يعني انتقلت أمة العرب من أمة جاه جاهلة إلى أمة عالمة متقدمة ومن فوائد الآية وأحكامها أنه ينبغي الإنسان أن يذكر الناس بنامه الله عليهم في إرسال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يترى علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب الحكمة ثم قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون أمر الله تعالى بذكره وبين ثوابه وجزاءه فقال اذكروني وهذا أمر بالذكر أذكركم هذا الثواب والجزاء واشكروني أي اشكروا لي ما أعطيتكم من نعم ولا تكفرون فتجحدوا نعم الله عليكم ففي هذه الآية من الفوائد والحكام الأمر بذكر الله وذكر الله تعالى ينقسم إلى قسمين ذكر واجب وذكر تطوع وليس واجب فالصلاة مثلا من الأركار الواجبة وهي متضمنة لذكر الله لأن فيها فراءة القرآن فيها الرقود الصدود القيام القرود التسبيح التعظيم لله عز وجل دعاءه دعاء الله عز وجل كل هذا من ذكر الله ومن فوائد الآيات الكريمة وإحكامها أن جزاء الذاكرين لله أن يذكرهم الله وقد ثبت في الحيث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملع ذكرته في ملع خير منهم وهم الملائكة وعلى هذا فينبغي, فينبغي الإنسان الإكثار من ذكر الله عز والمؤمن يمكنه أن يكون ذاكرا لله تعالى دائما وذلك بأن يشاهد نعمة الله عليه فإن نعمة الله سبحانه وتعالى العبد لا تحصى كل نعمة أنعم الله بها عليك فإنها تذكرك بالله عز وجل وبيعسانه وفضله وإنعامه ولهذا أكنا الله تعالى على الذكرين فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار فآيات لأولئة الباب الذين يكون الله قيام وقودا وعلى جنوبهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله بكا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيدا ومن فائدها وجوب شكر الله عز وجل وذلك بالقيام بطاعته وصرف نعمه إلى ما أمرنا الله بصرفها إليه فلا نستعين بمعمه على مصيته ومن فائدها وأحكامها تحريم كفر النعمة بقوله ولا تكفرون فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وإلى هنا ينتهي بنا الكلام على هاتين الآيتين وإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته